كل نهاية يلقى بدايو دمع وشموع وناحة أمري بولايات جرحك تسافر ياخذني السفر تعيش غربة تموت غربة ضامي بعيونك نهر مرة خنصر مرة حافر مرة بفراق القمر يا قمراوي ذبحونك تمشي الغرب بضعونك هاي عقب عيونك حدا يا غربا صار بالخيام ابراتك خلص خيماتك يا لك بنياتك حتى حدا يا وعلى التل وعلى الهزله بقيت زي بغريبة يا ابو الخيمه صفه همه مصيبه بسد مصيبة مصيبه نحردام وحزن I'm يا قريبي ويا حبيبي الغربه ما الها يا ابو والله الما يغيب وما نعيش بلا بوه يا كسرت وسر دمعتي قلبي هايم والجوا قلبي ملجوم الخيامك وانا والمجمر سوا يا حزن هسه وباشر يا هاظم ليل العاشر جرحك لقيت الحافور يا سر دمعتي جمرة حيسين على الجامرة يا قلب أم الزاهرة يا ملك عشق وسر يا سر دمعتي ملك روحي يا بوج روحي ولك نوحي ونحييبي حزين لاحد اله ولا قد ولا غيرك حبيبي حشيك زغري Koło mojego serca, w mojej duszy, w mojej głowie, w يغلى يا غلا ويلك صله من منس المحرم يا القميصك نشريت امك فاطمه يا سامع يا سامع ماي مات من الضمه كون موتلك لك ويا وياخذ عيون العيمه لا عينا وصوت الحزن بس ماعي جرحك لربك ساعي يا جرحي لو ويا. صوت الحزن يتشويني ويجرحني ويداويني ويم الخيم يلاقيني يا جرحي لو عيني شريع ديني ورضيت الدمع شارعي فقيل الحب دميع ليصب وحيب يرخص لدمعي نعا ونعي أسعى وسيد للدنيا سمعي قدوم تبعد جزاء على رد ترفع